ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرتا وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَن أوفى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فَإِنَّا أعتدنا للكافرين سعيرا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 فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسولا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله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 ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فَآزَرَهُ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما